يُرَاؤُونَ قَوْمًا لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَل يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ قَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَمَن نَّجَّى رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَن نُلَجِّ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمْلِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ